درسين تين نتقرأ درسي جهة ميفو سيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قيار رون الراء جل قمنه هجن بمحمد صلى الله عليه وسلم مك انجرن اجا وجا قرنين بودا الراء إن شاء الله العلوان برم سكينك اصدر دبري الرتي وان وجا قرن دبري وارسل ربي هجة الكسمة وجا خر نفع كوجا يادة وجا ناسو جشوا أم بيكم يوان إساد بن نجرة وانتوت جر جد وركوا رسول رب الرجع لعلته إنسان إتلالاة ياد إساي ياد كابو طالب خديجان عقل هاتمان رسول الرادئو أكسما مشركتون لمكة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قجيلا أذاقروا أكسما بلبلت دعوة نبي محمد فولدرت شفامو مكة انكيسات دعوة في طائفين دقاني ورطائف ددو رقان تمامو كومين إساني ديقو صلى الله عليه وسلم مطان زيدي زيد بن حارثه كيثا والجندى ومطان اثف لطموا دغدان دهمي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكة بهني مكة دي بودى نما جبير من مطعم جدى منى مشركه اذا امانه بدتني تنكر ايثات انسين كانوا ما را وجينو غستي حجيدا دفته وقاقر نفاساً كيساً نمن من توق رسول ربي تي أمانون أبو كان مرض بنيتين انتر رسول ربي رقو هقنا جيتو تنا كيساً تي مي أكمي تي دبرساً وقاقر أن رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكمتين رسول وقاقر أن يتقف عن بانان إن المنما كرا ربي تيامو التمفوفاً وقا قوتو مكا كيتتنا مياماتو ران لكن يروو كانا بالبلت دعوا دا چوفمتو دا يووكا وان چوفمت دي هاتي قوتو من قوتو د رسول ربي مالغدو قبر ري دين الاسلام كانا ورمكا عربا كنا كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم او تو وگگان کو نین گهینین درا نم توک کالا دوفه مککان دوفه یودا گایان دا کانی تنین گرا اسلامم ما ایسایامن ور مککا دیدرے گرا رامر چون سلان تاتو دیدا ور مککا ور مککا کان تاینن نی الا إسانا سنكتسا نمني أماني رسول ربي دوغو ومسينا ما أفرقوها وقوتا دوران دبري وليت يو قبني وقا وقا قرنفا إساني ردبرسا ويو ولي قبني وقا قداني تقفاقوني رقمان وانقودا هجة الرسولي في جنوت فأنا أخبرنا أن تقفى رسولتي أماني أفران كوني إسان الرّا نمانوتي مقايساني إن لغهن تجرا ماليف جنن ورّا إسلام ما إيغا قبتي مبودا يوسود إيسان فكين أخبرنا سيناك الرها سوتي ورّا أفران وقاك الرّا نتقفى إسلام إيسان كيسا توقو سويد بن ويدو يوكا وا فارسو كنبيكو ورى يثرباتي كلما ت امو اياد بن معاذ دامه دائما وغاكم لما يقان وغاكم ان سديهتي اي جراقه اسلام حسن جركن لكنو يو جي او تمراث ام بودا اي اسلامايني ندوان جركو لمان اينو سويد في اياد واري لماان هفي أمو أفران كيسا إسلام أممان إسان قبطن أكاان قاري تورته مالي في جنان جاري لچو أدى أدان غو قو سإساني قوتو إسلام أممات تسين سيسال جاري لماان إسلام أممات تغوط فيغال جنسان كيسا توكو أبو ذري جندب بن جناداء كجدام أبو ذري الغفاري رضي الله تعالى عنه أرضاه غو سغفاري الرأيي Ystävyyttä kaluujen rini, gossa, karaa, nymite, teinämme zarafuudanbe kamtu, nymme chiratti, karatti baate, joo nymme garada buru, karaa sanit, nymme aiden, nymme chiratti, chumbbe kamte gosti saatun, gossa jajaava, akku mabii ykennä, bakka gari garijuru, on tekkasi, gosti garin, agarri karatti baate, siinä nymme chiratti, isimmar tinum beithni gossa, sanjirtu. كان موجه أبو ذرن كن إسلامهيت رضي الله عنه أرضاه قرار قصو في دي بأي قرار بيت إساء يامي دين الإسلام كنبرا نما جلتها مرقا جيل حتى مرقا نما غاريه نما غارته فرشوه وغفرشو إسان الراغ القليسي نما نقيا إسابه نما نما جرته نما بدا نما غاريه لدين الإسلام سبحان الله يا رب دين الإسلام كان نفكر نمن الدين كبته هنك جيل أو بلجان إسلامه وانبدو الراغرا اخلاق نيسه اخلاق غاريتا ها دوران اللي هماتو هم هنج جيرا مججرو دينا انكوني نماجي جيرا اكوان قلمي دي بمتي ووسو جيجرا ملنما كنافو نمدراوان همتو دالغول له اوغرتن يو ايغسي اني ربي سا اولو وان دوران سنتي عاداتنا ديسا يو ان عباده جبيفت يو ان دورانو أكانا دورانو هاتو دورانو مالي هنجل إناني لهم رجال أقول مالي في جنان ربن إساء عرارميسوني سيسيباليسون نمالا سيجلسون نمالا أقول رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبي أجائباه من نمني وهي أس دورا تقو غاري بدا دلقا ولتدفني كغاري دلقون إما قرسا إما قرسا إما قرسا هن ككنتي كوني والله ربى زين أرها رمجين هن ككنانين كككنتي كنا دلجة تبلسى كان دلجة إسحاق الراء توبة إسحاق الراء جالت دينا مجاري يسقول إجيت شو ربى رسول ربي نتهمان كنا فوق تنمط المرتيسين حال جرتون حق في الأيام النكرة والنوجري ربى سقى جل كونه ملخاتي ما أظن لعلمت ربى دنيا كراي taabatani tin qutta al-turqi shifta na majratan arabu dar islamahi islamumma nisatul tajnan deme go sa isa yame khararabit isa yame gafa rasul rabbi gara madina godanan suni rufani rasul rabbi belem go islamumma gosti gutun gafa rasul dubbi ajaiba jalan mal jiran ghafar gifaron ghafara laha ربي قفاري قنواني سندران دابر ستايسي ارارمجران سبحان الله نمني لمتا طفيل ابن عمر الدوسي جلما رضي الله عنه طفيل ابن عمر سينان طفيلي سينا بريد دولا ارأتي كارتاني يرو سيناء إساء بقليفنيها سينو الليوكا رب نتاعته ان شاء الله يروه براتي ديبنا لكن استيتي ونينو ستباني ما انري تفايل <تكلم> إن كن إسلامهيتين جنانين قرب يجيسا ديبيا إن اللي قصة إساة يامي دوسين دوسي جرامتي في إساة وارا قصة أبي هريراتنا قصة من الراج تفايل إن كن قدم سديرا كي إساة قصة دوسيتوني أمانو إسي أمانتتين دين الإسلام قلو إسي رسول ربي قرتاني نتهمني يسي اللي رَسُولَ رسول ربي تأمانته قفيلين كن رضي الله عنه نموت باي إسلام السيتنين لفه رسول ربي أهاديكو ده نممي قيو جتن أباوناتي في هاد أمنا أباو الراجكو والي غلطي أباو الرانا ما غستيتك أبا والرّاوي جين نمني ترباه ثم جاءت نماما بايت تقول نمام يجولش عنكبا من أبي ذري في طفيلي رضي الله عنهما جستوني إذا رسول ربي هجرة بيانين بود الله عرفته قروه مسلم تعرفوا قد دا قبض كوني خج ربي كينا ت سبحانه وتعالا ربي كنا صوتنا ما وجهت عبر جر جر جروم صوت دلنا ما قرأ ربي كنا سبحانه وتعالا جست قرو قدون تلمنا داف سنكست يرنا زمانا دب دبيمة كان كده الرسول ربي لافينك أبن سن تمسكودا أكسماتي جيوني إن دبره وقجان تي آنون ندوفيه إيه الرسول ربي إرجع من وقجان كلا توك كتى سيناني تني إيه جدارني موسمين ندوفيه موسمين هجيرة الرسول ربي أقوم أدا إساني نما يا موتى سينن لكن موسمه كنا يوكا تراتنا رسول ربي قرアジ الجيران أقاتعت نمايا من مالي في جنان كان درة رسول ربي ويتقاتت لجدي من نمايا من سن مطعم نعدي تيو أمانك النفي سجل جرني مثير مشيرك إني كن رسول ربي مطعمين كن دندتي يرو مراهن قابو ورسالة جر جدة ورب كفار مكة يرو ممرا محمدين هذا أرجوهم فرني أك محمد رأى اكا رسولكي نرى اني نمر ارغو هنجالتني كناف رسول ربي نما بروفلتني نما مطعيم من عدي خنبك اثاني بو بربادة تسهين الرسول ربي سوتا مالعنب رب ربادة تنجدشو ودوفت ايانيتنين حمتو فتقاسوهن تاني كناف بليان دين الاسلام سوتا ربي يامني إن شاء اللهم يأكاد رسول ربي يكون اتنمى يا من كان أسره اتفوفنا ترى الافتواج والقين نتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته